ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مننا رزقناهم كلاه لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات صرحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ حَدُّهُمْ بِالْأُنثَى غَلَّ وَدْهُهُ مُسْوَدَهُ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ صُوبِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَادِ أَلَا سَأَلَّمَهُ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل استوى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب ما ترك عليها من ذنبه يؤخرهم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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَخْرُجُونَ وَتَصِفُ الْأَلسِنَةُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُسْرَطُونَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ رَبُّهُمْ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ